لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله بعدما استجيب له حجتهم عند ربهم حجتهم داحِضَةٌ عند ربِّه وعليه الغضب، ولهم عذابٌ شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يُدريك العمل الساعة قريب يستاجِلُ بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيثا بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه إذا يشاء قدير وما من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 والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصادهم بغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله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 وَيَكُونُ الْبَلَاءُ وَإِنْ لَذَ قُلْنَا لَهُ آنَسْنَا رَحْمَتَهَا فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ فَنَّلْجُسَكَ فَوْرٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ نَعِيمًا وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الدكور.